ولكن كانوا هم الظالمات وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمات جوان الخير عطاء متجدد وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمات